وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ۚ إِنَّهُ كَانَ عَلَىٰ رَجْعِهِ خَبِيرًا وَتَوَكَّلْ الذي الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ ۚ وَكَفَىٰ بِهِ بذنوب عباده خبيرا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 إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين اذا امنوا فقولوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما